تصلى نارا حامية من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريق لا يسمي İzlediğiniz not أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ غُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لست, لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَبَرِ إلينا يا ثم إن علينا حساب